abbas ya yunni rohayi diloni رسلات الامريني يشفوك من كتر الكتر ما عرضت ذرييني في نبيضة يعيني رسلات عباس لو بيد الامر يمحيليك العسكار يمخدرت حدار بس حكمي اللي مقدر سدت علي سهم الغدر عدوان يغدروني قاموا يضربوني قالوا ها صبرا يا والي الصبور ما عرف جنب يا ضيع عيني بس دعته كنت للكنتو الكتر ما بعدت عييني يا نبي يا وي عيني ما ينقدر لقى طهور ما يقدر يضل بتشرب طول وقت بتحدار وفاطف خلا اجوا الدنا تكفي لقني من يمضي بحلي حسين زيانب يا نقوري العين يشبوك من كتر الكتر ما أرضى تدريني زيانب يا ضايعيني أسلعت لهميني يشبوك من كتر الكتر ما أرضى يا نبيا ضيعيني بس لا تلوم من قل ما عندي جسطر شاب رقيع العصم من يقداري الثلم يا معدني الحشم راس الجبل ما ينكسر والوادي ما يعلق ما يوصل الا لله ولا يقدر اذ الا <تصفيق> يا اللي اخذوا ما ارضى تدري غبطت رمى العاني يا ناس نوبعي عيني, عيني. من جسمك يا ما تدوي عيني يا نبي اوعي تلومه ليه شان يصيد اهل الكفر يا ظالم الكون وفه من حالك تشوفه بس ما تخزريها بدور الفلك بيها يا خيتي تاسبين هو تمشي من القصر ما أرضى تدري يا نبيا ضايعاني أستعطي الوضعي تسكنش من كتري الكتر ما أرضى تدري عيني يا نبيا لا تلو ميني للشام مضعني جمر والطاق يبرالج يتشمت بحالج لا ينشغ البالج للباري بس فوضي الأمر كل المصيبتهن تلقينا يا مجعور عدواني تشيثي اللون للشام يقضعني تشمر والطاغي يبرالج يتشمت بحالج لا ينشغل بالج للباري بس فرضي الأمر كل الموصيب تهون تلقينا يا أمي تشعون عدواني تشئ ذي اللون تحت عربية فارس بدون ما أرضى تدريعيني المونتاج والتصوير عن هاشم اللحمي داول قسلات الأمين يسبوت من كتر الكتر, الكتر ما أرضى تدريعيني الهندسة الصوتية والتوزيق سيم الزهيني سيم الزهيني Quan A te